كانَنتمُوه عَلَ خُرقُم إ بَلَونَهُم كماَم بَلَونَ أَوحابَ ل جََّةِ إذ أَقتَمُ لَا يَوصُرِمَّ جَ مُصحب وَلاَا يَتَثْنون فَقفَ ke an gomna iimo fe ba kew sori على dabe en ni do a si kum الَّذِي يَدْخُلُ لَنَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ نِزْكِزْ وَقَدْ وَعَدَ حَرْدٍ قَادِجْ فَمَا رَأَوْا ذَا قَائِلٌ إِنَّا لضار محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قُلْ بَلْ نَفْعُهُ مَا لَا نَفْعَ يَتَلاَوَهُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِتٌ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا بِنا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَمْ يَكُنُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَأَنجَعَنُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّكُمْ فِي جِدَالِ مَا تَخَيَّرُونَ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم سركاء بِشُرَكَائِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ